قلل من الأرض وما فيها إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ سيقولون لله قل أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قل مَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سيقولون لله قل أَفَلَا تَتَّقُونَ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 ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وَإِنَّ عَلَاهُ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذَا فَعَلَ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقِرْبُ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُون حتى دهم الموت قال رب رجعون لعل لي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو طائلها ومن وراهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أسب بينهم يومئذ فَلَا أسب بينهم يومئذه ولا يتسألون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مخلدون تَلْفَحُ النَّارُ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 قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإننا ظالمون لخسأ فيها ولا تكلمون. قال لخسأ فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين.